والطور وكتاب مصطور في رق من نشور والبيت فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا متكئين على سرر مصفوفة وزور I'm <laughs> به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أمتأ يجمعون في فلياتي مستمعهم بس As from the